جرب جرب جرب, جرب جرب جرب جرب جرب أن تبدأ في توسعة ظلك وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صادقته حتى يفصل بين الناس إنه عرض مغرد دس في جيب وأخرج أقل فئة فيه الأقل ولا تدفع كثيرا ضعها هنا أو هنا صندوق المسجد جمعية خيرية في يد فقير لا تستقلها لأنك لو داومت على ذلك ستصبح كثيرا كل يوم كل فرصة أخرج من جيبك أقل القليل ثم جعله كثيرا بالمداومة جرب جرب جرب, جرب